على الله للشاعر بدر صبيح الخالدي على الله على الله تعال وتهت على الله على الله فتح كل من غلقه وترى من تأتي الجاذب ياه على التفاح أنا اللي مدامعة تزبار على حلقه تخنقه وترقبهن وضر ولا قطار يمسى على ضمو يصباح على علقاه ولا يتقي لو أن حظه حاصة ترزح لكن لو قاب ما تنطح ذا اللقاش ألقاه وإلى من عوام عاد يسمع وراهم باح وإلى من عصب رساك وما عصبت علي الطلاق يا صلى العلم بالمشواح بعد الهقا ويخالف قوام من قلقا وردي العزايم يمخبه قاموا سافد وتيمنا طحدي بدون سلاح رفقي لي يا منبار والعذر يختلقاه ألباه لي يا منجاه لراح ما راحت ذهبا من المسراح ربع قارن وانا من طيحه وزلقاه خسرت الكثير وفات جاربكت لارض شبكه ملاك مدى من بالله من دلقا فانا كل ما ضاقت علي قلت يا فتى على شبكة ملامح